واللتي قوم فانفخنا فيها من روحنا وهي علمنا وكا انما إن هذه أمة لكم أمة واحدة وأنا ربكم فابدوا ஓ ஆயன கொ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسحيه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن كفوان لسائه وإنا له كاتبون وحوال فَإِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ